بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا بالنعم وأجزل علينا من فضله وأسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون لا اله الا هو سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ففي هذا اليوم يومي الاربعاء من شهر صفر لعام ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة يعقد هذا الدرس في المسجد الحرام بمكة المكرمة وقد وقع الاختيار أن يكون الحديث عن فريضة هي من أعظم فرائض الدين ومن أعظم شعائره بل من أعظم أركانه أركان هذا الدين ومبانيه العظام عن الصلاة في صفتها وبيان أحكامها وما يتعلق بها فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يحفظنا بحفظه وأن يحفظنا برعايته وأن يحفظ هذه البلاد وولي أمرها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 من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الكتاب المبارك بإذن الله والمسمى بالجامع في صفة الصلاة من تأليف شيخنا الشيخ عبد الرحمن السند حفظه الله تبارك وتعالى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 تسمى خطبة الحاجة بها تستفتح الخطب والدروس والكتب فإن معانيها عظيمة وقد ثبتت هذه الألفاظ وهذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ضماد الأزدي وهو من أهل اليمن قدم إلى مكة في مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أهل مكة يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون ويرمونه بسفهائهم وكان ضماد الأزدي ممن عرف بالرقيه في الجاهلية وقد كان أهل الجاهلية يعرفون الرقاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقاء اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فدل على أنهم كانوا يعرفون, يعرفون الرقى ويتداولونها ويتعاطونها ويتداولونها ويعملون بها وكان ممن عرف بالرقية ضماد الأزدي فقال إن لقيت محمدا لأرقينه يعني من هذا المس الذي سمع اهل مكه يصفونه يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبان به المس او انه مسحور فقال لارقينه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني راق وقد شفى الله وهذا يدل على أنه عنده على الفطرة من اعتقاد أن شفاء بالله أن الله قد شفى عبادا بهذه الرقية افلا أرقيك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت قال نعم قال إن الحمد لله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 قال ضماد أعد أعد علي ما قلت فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله فلما بلغ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أعد ثلاث مرات فلما كان في الثالثة قال قال ضماد لقد عرفت كلام الشعر والسحر والكهانة وليس هذا بكلام الشعراء ولا الكهنة ولا السحرة وقرأت التوراة والإنجيل وليس هذا منها لقد بلغ هذا الكلام قاموس البحر يعني بلغ من بلاغته وعظمه قعر البحر قاموس البحر يعني قعر البحر فتأثر ضماد غاية التأثير بهذه الكلمات النيرات العظيمات التي فيها الوحدانية لله جل وعلا والشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ابسط يدك أبايعك على الإسلام فبسط النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضماد سيدا في قومه الأزد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى قومك قال علي وعلى قومي يعني أنني أسلم وأنا أتعاهدهم بالإسلام كما أسلمت فأسلم لما سمع هذه الخطبة العظيمة إن الحمد لله فكلماتها عظيمات وبها تستفتح الخطب والكلمات والكتب والمواعب والدروس لعظم نفعها وبها تستفتح العقود كعقد النكاح يشرع أن يأتي الإنسان بخطبة الحاجة في عقد النكاح لبركة هذه الكلمات النافعات وعظم تأثيرها ونفعها نعم قال قال وقال شيخنا حفظه الله فقد عظم الإسلام شأن الصلاة ورفع ذكرها وأعلى مكانتها فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر وفيها يتجلى مظهر العبودية في أدائها في أعظم صورها قياما وركوعا وسجودا وخشوعا ويضع العبد أشرف أعضائه على الأرض تعظيما لربه ولا يضعها لأحد سواه فكان جزاؤه أن يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نعم عظم الإسلام شأن الصلاة وهي أعظم الأركان أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام فلا يقوم الإسلام إلا بعموده وإذا سقط العمود سقط البناء فلا يستقيم بناء لا عمود له والإسلام بناء وعموده الإسلام عليه يقوم وعليه يعتمد ولذلك فهي الفارقة بين الإسلام والكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فارقة بين المسلم والكافر لا حظ في الإسلام لمن لا صلاه له ولذلك فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي لا تسقط عن العبد بحال ما دام معه العقل لا تسقط في سفر ولا حضر ولا تسقط في حر ولا برد ولا مطر لا تسقط في أمن ولا خوف لا تسقط في صحة ولا مرض ليس هناك عذر بسقوط الصلاة عن العبد ما دام العقل معه هو مريض نعم تجب عليه الصلاة لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا لا يستطيع أن يجلس يصلي مستلقيا على جنب. لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده يومي إيماء ما استطاع أن يحرك ولو بالإيماء يصلي ولو بقلبه رجل يطلبه العدو وهو يركض حضرة الصلاة هل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقت الصلاة نقول لا بل يجب عليه أن يصلي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني ماشين رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا يعني راكبين مستقبلي قبلها غير مستقبلين يصليها الإنسان وهو في مواجهة العدو وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك يعني من المؤمنين الذين في مواجهة العدو ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا هؤلاء الذين لم يصلوا في الركعة الأولى مع الإمام يتأخر من صلى ثم يأتي من لم يصلي فيصلي دل ذلك على عظم شأن الصلاة وأنها العبادة التي هي مع الإنسان تكليفا لا تسقط بحال ما دام أنه من أهل التكليف ولا عذر له بتأخيرها وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في كل يوم ولذلك عظم شأنها وهي من أعظم صور العبودية لله وأشرف المواضع تعبدا لله يجتمع فيها تجتمع فيها عبادة القلب بالنية وتعظيم الله جل وعلا والخشوع والتدبر وعبادة اللسان القول بالتكبير وقراءة القرآن والتسميع والدعاء وغير ذلك من الأقوال التي تقال في الصلاة وعبادة البدن العبادة البدنية بالركوع والسجود والقيام والجلوس هي عبادة عظيمة تجتمع فيها أنواع العبادات وأعظم ما يكون العبد قربا من الله جل وعلا وهو ساجد وهذا موضع من مواضع الصلاة يتكرر في الصلاة عدة مرات فعظم شأنها وقدرها في ديننا نعم قال شيخنا حفظه الله فرضها الله, على فرضها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة كما جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل المخرج في الصحيحين وفي، ثم فرضت علي الصلوات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 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت <zombieteokbokki> قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك قال, سئلت قال سئلت سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وقد اشتملت الصلاة على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاضطراح بين يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك من فضائل الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به صلى الله عليه وسلم فرضها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطه فرضها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على في هذه الفريضة وعظم شأنها وقدرها ومكانتها ومنزلتها وذلك أنها فرضت مباشرة من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرسل بذلك الله جل وعلا لم يرسل جبريل بهذا الفرض وهذا الواجب كسائر الواجبات وإنما فرضها الله مباشرة على رسوله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة في اليوم والليلة أول ما فرضت الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله موسى عليه الصلاة والسلام عن ما فرض عليه ربه فقال فرض الله علي خمسين صلاة في اليوم والليلة فقال جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل يعني كنت آمرهم وأنظر في استجابتهم أشد المعالجة وإنهم لا يستطيع يعني لا يستطيع الناس هذه العبادة بهذا القدر وهذا العدد الكبير خمسين صلاة في اليوم والليلة فسأل ربك التخفيف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى خفف الله جل وعلا من فضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه على هذه الأمة خفف عنها القدر مع بقاء الأجر إلى أن أصبحت خمس صلوات كل مرة يراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه يسأله التخفيف حتى كانت تكليفه بخمس صلوات في اليوم والليلة هذا في العدد وأما في الأجر فالصلاه بعشر صلوات الحسنة بعشر أمثالها فهي خمس صلوات في العدد وهي خمسون في الأجر والقدر أنضيت فريضتي وخففت على عبادي هذا من رحمة الله الخفف عليهم بالعدد مع بقاء الثواب والأجر وهذه الصلاة نعمة من الله نعمة من الله ورحمة وفضل لأنها صلة بين العبد وربه وزاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة يجد فيها أنسه وراحته هي راحة المؤمنين وسعادتهم وقرة عين الموحدين المتقين البررة يجدون الراحة والإطمئنان والسعادة والاستبشار والغبطة والإطمئنان في الصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال هي راحته صلى الله عليه وسلم هي أنسه هي ضمأنينته هي قرة عينه عليه الصلاة والسلام وهكذا المؤمن المؤمن الذي يعلم ويعرف شرف هذه الصلاة وقدرها وفضلها وأذرها العظيم على القلب وعلى الإنسان وعلى حياته فإنه يغتبط بهذه الصلاة ويستبشر بها ويفرح لها ويطمئن عند النداء إليها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذا اشتد عليه الأمر من أمور الوحي من أمور تبليغ الدعوة أو فيما يكون من أمور معالجة الناس حزبه الأمر فزع إلى الصلاة فوجد فيها الانس والراحه والاطمئنان عمر رضي الله عنه وهو قد ولي الخلافه ربما جهز الجيش في صلاته لعظم شان الصلاه في قلبه يهتم لشان المسلمين فيجد العون من الله بالصلاه والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أمر من الله أن تستعين بالصلاة كما تستعين بالصبر على شأنك وأمرك وما أهمك وما أغمك وما تكلفت به من شأن فإن الصلاة عون يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نعم. الله إليكم. قال هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجا والأنجاس الحسية والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس وإسباغ وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة والصلاة أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به وهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد اضاعه هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عظيم وكلام له دلالة عظيمة فإن الملهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى عماله وهو أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن أهم أمركم عند الصلاة نعم اهم الامور الصلاه ليس هناك اعظم ولا اهم للعبد بعد توحيد الله جل وعلا من امر الصلاه ولذلك بين عمر رضي الله عنه سبب هذه الاهميه فقال من حفظها وحافظ عليها حفظ دينك هي من أعظم أسباب حفظ الدين دين الإنسان من أعظم أسباب حفظ دينك أن تحافظ على الصالح إذا أردت أن تعرف مقدار دينك وشأن دينك والذي هو رأس مالك كيف رأس مالك الإنسان من تجار الدنيا ينظر إلى رأس ماله كم عندهم من مال ويعرف رأس مالك في الحقيقة هو دينك كيف تعرف مقدار هذا الدين بالصلاح من حافظ عليها يعني قامها الإقامة بالمحافظة عليها بالحرص عليها بدءا بالاستعداد لها والوضوء والطهارة والغفطة بها والذهاب إليها والتبكير وتعظيم شأنها والإتيار إليها وعدم فوات الإنسان في الصلاة حافظ عليها في أوقاتها والخشوع فيها والحرص عليها الأمر بها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها من حافظها وحافظ عليها هنا عندنا كلمتان حافظها وحافظ عليها حافظها يعني حافظ ما يتعلق بالصلاة من الاستعداد والتهيئة والتبكير والطهارة والغفطة والاستبشار والتهيئ وحافظ عليها يعني بأدائها في أوقاتها والإتيام بأركانها شروطها وواجباتها وخشوع فيها تدبر حفظ دينا إذن من أعظم أسباب حفظ الدين حفظ الصلاة والمحافظة عليها وفي المقابل ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة كان لما سواها من عمله أضيع أشد إضاعة إذا ضيع الإنسان صلاته فإنه لسائر أعماله أشد إضاعة ماذا يبقى لك من دينك إذا ضيعت الصلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة من فقد الصلاة ماذا بقي له من دينه لا يبقى له شيء لا يبقى له شيء من دينه من ضيع الصلاة ضيع دينه ومن حافظ على الصلاة حافظ دينه يعني انها تعينه على ان يحفظ سائر دينه من الواجبات والفرائض وترك المنهيات وما امر الله جل وعلا بتركه فانها واستعينوا بالصلاه بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصلاة تعين على سائر الأعمال كما قال الله واقم الصلاة إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر تكون الصلاة من أعظم الزواجر والموانع والحواجز عن معصية الله جل وعلا لأنه يعظم الله في قلبه فيقرب من الله ويبتعد من الشيطان الشيطان لا يقوى على الصلاة ولذلك إذا أقبل الإنسان على الصلاة أقبل عليه الشيطان ليصرفه ما استطاع بأي قدر يستطيعه من هذا الإنسان المصلي فهذا الأثر عظيم كان يكتب به عمر إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو كان لما سواها من عمله أشد إضاعة فتأمل هذا في نفسك وفي حالك وفي حال أهلك فإن من أعظم وأشد ما يجب على أولياء الأمور في نصحهم وقيامهم بما أوجب الله عليهم في من تحت يدهم أمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاه واصطبر عليها وإبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي والصلاه شأنها عظيم وهي من اهم ما يهتم له المؤمن اهم ما يهتم له المؤمن من شأنه الصلاه وايضا فيما يامر به هذا عمر يامر به ذلك عماله فمن تحت يدك أعظم ما تهتم في شأنهم أمر الصلاة وبعض الآباء أو بعض الأمهات ربما يشتد عليهم أمرهم لأولادهم بالصلاة لما يجدون من بعض الصدود والإعراب فيملوا ونقول لهم لا تملوا فإنكم بأمركم بالصلاة أنتم تنالون الأجور وتتبعون سنة سيدي الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهذا هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين أنهم يأمرون أولادهم واهلهم بالصلاة ولا يمل ولا يكل ولا يسأم وإنما يأمر أنت بأمرك تطيع ربك وتنال الأجر والثواب ولو كان ما كان من ولدك وتحرى ما يكون سببا للاستجابه بأن يكون ذلك بالرفق واللين والتحبيب النفوس إلى الصلاة وتذكير بها في أوقات إقبالهم وقراءة هذه النصوص ومثل هذه الآثار على الأولاد وعلى الأهل مما يحببهم للصلاة ويقربهم إليها ويعظم شأنها في قلوبهم نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله وليجل هذا عظمت في نفوس الصحابة رضي الله عنهم فكانوا لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة كما قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعم ولأجل هذا عظمة في نفوس الصحابة يعني الصلاه عظمت في نفوس الصحابه فكانوا لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفرا لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفر الا الصلاه قال عبد الله بن الشقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه الصحابه عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي يضم شأن الصلاة وعظمت في نفوسهم وعدوها الفارق بين الإسلام والكفر ولذلك عبد الله بن شقيق وهو تابع جليل أدرك عددا كثيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدركهم وسمع منهم فقال هذه المقولة العظيمة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاه حكم تارك الصلاة هذه مسألة عظيمة من المسائل المهمة والجليلة تارك الصلاه ما حكمه في الاسلام تارك الصلاه على ثلاثه احوال الحاله الاولى من ترك الصلاه جاحدا لوجوبها عالما لفرضيتها وانها من فرائض الاسلام ولكنه يجحد الوجوب ويقول لا ليست من اركان الاسلام وليست من الواجبات هذا كافر بالاجماع كفرا اكبر مخرج من الاسلام بالكليه لا شك في كفره لانه انكر شيء قد علم من دين الله بالضرورة، فإن مما علم بالاضطرار من دين الله جل وعلا فرضية الصلاة وجوب الصلاة، فهذا الذي يترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر ولو صلى لم تبعه صلاته إذا كان جاحدا لوجوبها. فهذا لا شك في كفره بل الاجماع منعقد على ذلك وهذا حال واضحه بينه لا مراء فيها ولا شك ولا جدال الحاله الثانيه من ترك الصلاه تركا اولا في مساله الاولى هناك بس تعليق بسيط وهو ان من جحد وجوبها وهو لا يعلم فرض فرضيتها لأنه حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية فهو لا لا يعلم يجهل أن هذا من فرائض الإسلام هذا يعلم ويحكم بكفره بعد التعليم فإذا علم استمر على جحده كفر ننتقل إلى الحالة الثانية وهي اذا ترك الصلاه بالكليه عامدا مختارا بلا عذر وهو من اهل التكليف فترك الصلاه لا يصليها لا جمعه ولا جماعه لا في البيت ولا في المسجد ولا يصلي ولا صلاه فهذا عند اكثر اهل العلم جمهور المحدثين ومذهب الحنابلة اختيار شيخ الاسلام جمع من المحققين كشيخنا الشيخ مباز وغيره وغير كلهم على كفره الكفر الاكبر وأن فعله هذا بترك الصلاة بالكلية بلا عذر مخرج له من الإسلام واستدلوا بأدلة منها حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقالوا إن الصلاة جاءت معرفة تشمل جنس الصلاة يعني ترك الصلاة جنس الصلاة بالكلية فقد كفر ومنه هذا الأثر لعبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وهذا عن جمع من الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حكي إجماع الصحابة الإجماع السكوت لما دخل صحابي على عمر ابن عباس دخل على عمر فقال الصلاة قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كان هذا بمحظر الصحابة ولم ينكر قوله رضي الله تعالى عنه كان إجماعا بأن من ترك الصلاة كفر الترك الكلي وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلدا أمهلهم إلى الصبح فإن سمع نداء يعني الصلاة لم يقاتلهم وإن لا أغار عليهم فدل على أنه جعل العلامة الفارقة على اسلامهم من كفرهم الصلاه فهي الفارق بين الاسلام والكفر فمن تركها بالكليه ما يصلي ابدا ولا صلاه في عمره كله كيف قال هذا مسلم لا يتصور لا يتصور من انسان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانا مسلم ولا يصلي ولا صلاه وهذا كافر عند أكثر أهل العلم وبعضهم قال ما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا نكفره لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان على الله عهد خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كان على الله عهد أن يدخله الجنة من لم حافظ عليها لم تكن له صلاة نور ولا برهان ولا نجاة، وكان على الله عهد ان شاء عذبه وإن شاء غفر الله وقالوا هذا يشمله من ترك الصلاة ولكن القول الأول هو الموافق للأدلة والنصوص الحاله الثالثة لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لبعض الصلوات يترك صلاة أو صلاتين أو يؤخرها عن وقتها اختلف أهل العلم في كفره فبعض أهل العلم قال يلحق بالأول لأن من ترك صلاة متعمدا بلا عذر فقد صدق عليه أنه ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر. والقول الثاني أن الذي لم يترك الصلاة تركا كليا وإنما تهاون في صلاة أو صلاتين أو اخر الصلاة عن وقتها من غير عذر ولكنه يصلي غالبا وقت الصلوات فهذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهذا والله أعلم هو الأقرب بأن من ترك صلاة أو صلاتين وهو يصلي الصلوات ولكن يتهاون احيانا فانه لا يعد كافرا وذلك لانه مامور بقضاء ما فاته والذي يؤمر بالقضاء انما هو المسلم فهو على اسلامه وينزل عليه حديث ايضا فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له حديث ابن مسعود وغيره وأما القول بأن حتى الذي يتركها في وهو من من يعيش في بين الظهرانين المسلمين أو عند القول بكفر من ترك صلاة أو صلاتين يقولون بعض اهل العلم يقولون انه تجرى عليه احكام الكفار في الدنيا من عدم التوارث ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يترك مقابر المسلمين وهذا بالترك فقط لا يقال ان تجرى عليه هذه الاحكام لكن من ترك الصلاه لي وقتا و وقتين فانه يدعى الى الصلاه وكذلك من تركها كليتا يدعى الى الصلاه من الامام فان صلى فالحمد لله انتبه صلى فالحمد لله وإن لم يصلي واستمر حتى انه عرض عليه السيف فقيل له ان لك مهله ثلاثه ايام ان لم تصلي ستقتل يقول له ولي الامر فأصر حتى عرض على السيف وهو مستمر على إصراره نسأل الله العافية فقتل هنا تجرى عليه الأحكام لأنه دعي إلى الصلاة واستتيب من الإمام ولم يتب وعرض عليه السيف ولم يتب هذا يدل على أنه لم تقم الصلاة في قلبه بشأن ولم يكن من أهل الإسلام لإصراره على ترك الصلاة مع الدعوة إليها واستتابته وعرضه حتى القتل فصبر على القتل ولا يصلي هذا لا شك تجرى عليه الأحكام أما من لم يدع إلى الصلاة وهو يترك الصلاة ولم يستتب من الإمام فلا تجرى عليه الأحكام في الدنيا حتى عند القول ب كفره لأن المسلمين في عصورهم لم يعهد أنهم كانوا يتركوا الصلاة على بعض الناس لتركه الصلاة وقد قرر ذلك شيخ الإسلام بالثيمية رحمه الله في كلام بديع نفيس ان المسلمين في عصورهم لم يعهد عنهم أنهم كانوا يتركون الصلاة على الموتى ممن كان يترك الصلاة مع وجودهم في المسلمين فدل ذلك هذا إجماع والامه لا تجتمع على ضلاله على أنه لا تجرى عليه الأحكام ومن قال من بعض علمائنا بأنه تجرى عليه الأحكام في الدنيا فإذا علم أهله أو أولاده أنه يترك الصلاة فلا يصلى عليه ولا يقدم للصلاه هذا قول مرجوح والأظهر والأقوى أنه تجرى عليه أحكام المسلمين ما دام أنه لم يدع إلى الصلاة من الإمام ولم يستتب فإن كان قد دعي استتيب واصر على الترك هذا له شأن أما إذا كان ترك بدون ما يستتاب من الإمام ومات على ذلك فإنه في حكم للمسلمين في أحكام الدنيا نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله وهذه الصلوات الخمس يغسل الله بها الخطايا فالصلوات كفارات للذنوب والسيئات وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهن مثلا عظيما فقال في الحديث الذي رواه الشيخان أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فكما أن الذي يغتسل في اليوم والليلة خمس مرات لا يبقى على جسده وسخ أو درن أو قذر فكذلك تفعل الصلوات الخمس بذنوب العبد وهي من أعظم الأسباب التي تعين على حفظ الجوارح من المعاصي والآتام قال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم إن لهذه الصلاة حقوقا ينبغي على المصلي أن يحافظ عليها ويقوم بها قال الإمام محمد بن, قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله من حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث وطهارة الثياب التي تصلى فيها وطهارة البقاع التي تصلى عليها والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والخشوع فيها من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس, وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحضار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانه وإتمان الركوع والسجود فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة ومن أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها ومن حقوقها معرفة صفتها وكيفية أدائها وقد اهتم علماء الإسلام بذكر صفة الصلاة فلا تجد متنا فقهيا إلا وفيه باب لصفة الصلاة ومستقل ومستكثر وقد رغبت أن أكتب في صفة الصلاة منتها إليه, علم من إليه علمي جامعا بين الرواية والدراية ذاكرا للخلاف العالي في الجملة موشحا الكتاب باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن باز رحمهما الله ومع أن الأول لم يترك للآخر شيئا غير أن المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع الغرر فينظمها كالعقد على صدور الكعاب يروق المتأملين ويؤنق الناظرين فيستحق به في الأولى حمد الحامدين وفي العقبى ثواب رب العالمين أسأل الله أن يتقبله وأن يوفر لأجره وأن يبارك فيه وأن ينفع به من اطلع عليه هذا النص من الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله رحمة واسعة في تعظيم قدر الصلاة وهذا كتاب له رحمه الله بين جملة من حقوق الصلاة الصلاة لها حقوق الصلاة لها حقوق ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ومن هذه الحقوق من الطهارة الطهارة من الأحداث بالوضوء أو بالغسل إذا كان عليه جنابه وطهارة الثياب التي يصلي فيها وطهارة البقع التي يصلي عليها والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخشوع فيها فإن لب الصلاة الخشوع الله جل وعلا قال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون أول صفة للمؤمنين ماهي الذين هم في صلاة فاستفتح الله جل وعلا صفة المؤمنين المفلحين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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون استفتح صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد فالذي يريد الفردوس جعل الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة فليعتني بشأن الصلاة وبعض أهل العلم يقول إن استفتاح صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة من دلائل أن الصلاة معين على ما بعدها من الأعمال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني الذين يخشعون في صلاتهم سيعينه الله على فعل الصفات التي تليها الذين هم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون وعلى عهدهم وأماناتهم راعون ويحافظون و يحافظون على صلواتهم فإن ذلك من دلائل عظم شأن الصلاة وأثر الصلاة في صلاح العبد واستقامته وصلاح أمره من حافظ عليها من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه وأن من أسباب الإعانة على فعل الطاعات أن تخشع في صلاتك وأن تحافظ عليها ومن ذلك أيضا في بيان أنواع الخشوع وبما يحصل الخشوع قال الإمام محمد بن نصر في بيان كيف هو الخشوع من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحبار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانه وإتمام الركوع والسجود فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر به فهو الذي, فهو الذي له العهد من الله جل وعلا كما جاء في الحديث كان على الله عهد أن يدخله الجنة يعني أتابهن لم يتركهن ولم ينتقص من حقوقهن شيئا كان مستحقا للعهد من الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم تعريف الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم وإن كان مفطرا فليطعم وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء قال النووي رحمه الله هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق وقيل في معناها أقوال أخرى كثيرة وشرعا عباده ذات أقوال وأفعال معلومة أولها التكبير وآخرها التسليم الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قول الله وصل عليهم قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى وصل عليهم يعني ادعوا لهم اذا جاءوك بالصدقه فادعوا لهم قل تقبل الله صدقتكم ادعوا لهم وبارك الله لكم في اموالكم ونحوي ذلك من الدعاء للمتصدق فسمى الله جل وعلا الدعاء صلاه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم يعني الى طعام دعاك أحد إخوانك أو أقاربك إلى طعام فإن السنة أن تجيب دعوة أخيك فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم يعني بعض الناس إذا دعي قال لا والله أنا غدا يوم الخميس أنا صائم لا يا أخي اجب دعوة أخيك وامتد القول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان صائما فليصلي يعني فليدعو إذا حضرت ادعو لمن دعاك إلى هذا الطعام بالبركة وان يخلف عليه بخير وتكون بذلك قد حصلت على الأجرين على الصيام وعلى أجر إجابة الدعوة ومن كان مفترا فليطعم فليطع فليطع فليطع فدل ذلك على أن معنى الدعاء في اللغة معناه الصلاة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم سميت بذلك يعني لما سميت الصلاة بالدعاء قال النووي الصحيح ان سبب تسميه الصلاه بالدعاء لاشتمالها تسميه الصلاه بالدعاء وأنها وانها اي الصلاه مستملة على الدعاء سميت بذلك لاشتمالها سميت الصلاه بالدعاء لأنها مستملة على على الدعاء وبه قال جمهور أهل اللغة أن سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم لاجتماعها على الدعاء قال شيخنا حفظه الله آداب المشي إلى الصلاة نعم مما يحسن بيانه من أحكام قبل بيان أحكام الصلاة وصفتها بيان آداب المشي الى الصلاه فإن الصلاة عظيم شأنها وقدرها فكان هناك أمور تسبق فعل الصلاة ومن ذلك المشي الى الصلاه والمشي الى الصلاه ايضا له آداب فالمسلم يخرج من بيته الى المسجد وهذا الخروج له آداب اعتنى الفقهاء والعلماء ببيان هذه الآداب ومن اشهر العلماء في هذا الباب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله نعم قال حفظه الله قال الإمام أحمد رحمه الله اعلموا أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي, إنما يأتي, إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار وإن كان لا يغيب عن الله حيث كان ولا يعزب عنه مثقال حبه من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين, السبع في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبعة ولا في الجبال الصمي الصلاب الشوامخ البواذخ وإنما يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه إلى الله وإلى بيت من البيوت التي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال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 وليخرج برغبه ورهبه وبخوف ووجل وخضوع وتواضع لله عز وجل فانه كلما تواضع لله عز وجل وخشع وخضع وذل لله تعالى كان ازكى لصلاته واحرا لقبولها واشرف للعبد واقرب له من الرب هذا يدلك دلاله واضحه على عظم شان الصلاه وان مما جاءت به الشريعة تعظيم الصلاة قبل الصلاة تعظيم الصلاة قبل الصلاة وذلك بالتهيئ التام للصلاة تأمل قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إنما تأتي بيتا من بيوت الله تريد الله وتتوجه إلى الله وإلى بيت من بيوت الله التي آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فتأتي يوم تخرج من منزلك قال فليحدث لنفسه تفكرا تتفكر ما تخرج هكذا شبه لا لا, لا قال فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه قبل النداء وقبل أن تخرج الصلاة في شأن أهلك وشأن أولادك أو في أمور دنياك من بيع أو شراء أو مؤانسة أو حديث إذا سمعت النداء فإنك تتغير غير ما كنت عليه ولذلك قال غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها وهذا جاء به رحمه الله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهلي فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه انتقل إلى أمر آخر فلتحدث لنفسك حالا غير الحال التي كنت عليها استعدادا وتهيئا وتعظيما لهذه الصلاة عظمها في قلبك واشتغل بشأنها وأمرها في كل مرة من المرات في كل صلاة في كل صلاة وجرب فعل ذلك مستمر عليه، ستجد الأثر العظيم لهذا الفعل في خشوعك للصلاة، وفي أثر الصلاة عليك وانتفاعك بهذه الصلاة. وليخرج تأمل في قول الإمام أحمد برغبة بسكينة ووقار في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إليها. فأتوا وأنتم عليكم السكينة والوقار وفي رواية مشوا إليها وعليكم السكينة والوقار لا تأتون إليها وأنتم تسعون ومشوا إليها وأنتم وعليكم السكينة والوقار وليخرج برغبة برغبة في الصلاة ورهبة رهبة من هذا الموقف العظيم بين يدي الله جل وعلا وبخوف ووجل أن تجل القلوب وتخاف صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم